فيك بد أ موسوعه ب لن ي ق د ل ي أحد يقول أهلكت ألم يقول م النابلسي ق و للعلوم الاسلاميه لبدا ايحسب أ ن لم يره أ ح د ا الم نجعل له عينيه ولسانه وشفتيه وهديناهن جديه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 أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل م م ي ن ة و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا بآتنا ه م أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ع ل ي ه م نار